بوك تو كفاردك سيب بوياج بريبارو الإعداد للسفر, الإعداد للسفر. ينبغي أن نعبئ شنطتنا يجب أن نعبئ شنطتنا ينبغي ألا تنسى شيئا يجب أن لا تنسى شيئا تحتاج إلى شنطة كبيرة تحتاج إلى شنطة كبيرة لا تنسى, لا تنسى جواز السفر. لا تنسى جواز السفر. لا تنسى تذكرة الطيران. لا تنسى تذكرة الطيران. لا تنسى الشيكات السياحية. لا تنسى الشكات السياحيه كون برنو سونشيرمان خذ معك كريم واقي من الشمس خذ معك كريم واقي من الشمس خذ معك النظاره الشمسية. خذ معك النظارة الشمسية. خذ معك القبعة الشمسية. خذ معك القبعة الشمسية. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ هل تريد أن تأخذ معك؟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 ما ظلت مطر ميمورو تذكر البنطلونات البنطلات والقمصان والجوارب تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب تذكر ربطات العنق والأحزمة والسترات. تذكر ربطات العنق والأحزمة والسترات. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشرتات في <تصفيق> بيزانة شووين، أنت تحتاج إلى أحذية، وصنادل، وجزم أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل، وجزم في <تصفيق> بيزانة بوشتوكين، تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Wie تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. تحتاج إلى مشط وفرشات أسنان ومعجون أسنان